وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةً مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةً بِأَيِّ سَفَرَةٍ كَرَّامٍ دَرَّرَ أَتَى الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ 112. كلا لما أقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى قعامه 114. أن صببنا الماء صدى ثم شققنا الأرض شقا فيها حبا وعلبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأمانكم فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبليغ لكل امرئ منهم يوم اذن شأنه وجوه يوم اذن مستره ضاحكه ووجوه يوم عليها غره ترهقها قدر انا من الفجره الفجرة.